وادعوا شهداءكم من دون الله كونتم صادقين فئن لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره عدته للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات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 126- كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 127- هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم